صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ آمين إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا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 يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 آمين اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الله أكبر